لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق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 بِالْمَوَدَّةِ وأنا أعلم بِمَا وَمَا ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.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 ومن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثلما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاء المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين